أنا فاع شاعر فقير ونمطي ما يشبهها لنماط لكن يوما تقلط عارفاً وش حجم مقلاطي أنا ينتابني إحساس مصحوب القلق وإحباط لكن يلا دخيلك من قلق يدعو للإحباطي وليفي سلم رأس كل بقاطة شغلة البقاط وأنا ماني بقوط ولا علي من كل بقاطي لأمرني بغيت وليفي سلم رأس كل بقاطة شغلة البقاط وأنا ماني بقوط وقعطي إلى مني بغيت اضحك معاك شوي لا تشطاط سوالفك جميله تشبه الجلسة على الشاطي عليك الله وأكبر من تموز الأولي لشباط طمقط والغلافي خاطر ابن الذيب مخاطي أبو نمشي الخبطني من قريب خبطته المخباط نبض ضربته فاقص الضمير الحية نباطي على شانه الهواوي والفراق القاز والمشخاط لو انقلب الهواوي يشتعل من دونه مشخاطي إلى منقل ثحبك من حدود الحرص للافراط تلفته تلفات الكبر وتقول خراطي وانا يجي جرب ما يوفقني ماني بخراط غرامك في ضميري كنا الا جمره جروب سراهي خراطي اروع من كتابك شكسبير وفلسفه صغراره غلطت وما غلطت اللي سواتك يسمح اخلاقي ولو تقبض علي شرطه دبي بنادي الضباط ترى القلب ادمنا وتسلم كسب لا ولو تقبض عليه شرطة دبي في نادي الضباط ترى القلب أدمنه كنت السبب لسار متعاطي